vijf kubus klimma en wat verrek al die illa de beeldma jaaat room al bijna en wat illa ويجنع نفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها